وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن تنقها لتنقى يوقد ليس جارسي إرقلما بفتي بودا فلا تحل له من بعد سنقودة إساب حلال إمتعته فسدفا يوقد ليس لما انبودة إساب حلال إمتعته حتى تنكها زوجا غيره. حغا هي رومتتي جار سبيراتي جار سبيرا سني نيكاي هله تي حغا ولغاونتي دي بيتار دا سدي ردي دي سي اتيه رومون يسي بحلال انتو وين تلقها سلمت في فولسون گدي دي سي طالا جناحه عليهما ماسيان الرنجرو جاتي في جار أن يتراجع في سنسن والدفجون إرقعد دان إسيس تين بودا إن ظن يقيم حدود الله وسنربي كإنان العبناء جأنيتني ليو مرة يو كايو يقنسا حدود الله يبينها لقوم يعلمون كن وسنربي كإنان أقضت هو ثوابه هو الدبابة سيرة. جارتين تكّا. يو جار سبتم كرات ألاكم تالاقة صدي. بكتوب كتئدون تين ترتيب إيساء إجته تكّا كدريسه لمة الله ديبه. أمّس بمرّة صدف فاي وكعدي لي سوتة أتى. جار سكون كسين ttideni dandaha je wa galtti hikkaan ayatana. Waida la mu niaana dubarttiiyo gadidiifan fana aja hunna idda isaanii fittiiyohaatan faamsi ku hunna bimauuf Oddaansrraan sunha la gaariin فهذا يوجد إيسا ودو إيسان درره وَلَا تُمسِكُوهُنَّا دُبَرْتِيتَنَا رَاجَعْتُوا يَتَّنِي دِي فَجُّوْا نِنْكَبَتِنَا دُرَارًا إِسِيمِي لُفْجَجَّةَ نم نقرين دبرتيرو ودو إيسا وإددان ستوقاي راجعتُوا جَدًا أما الليه غيه غيه وإددان ستوقاتي راجعتُوا جَدًا أكت درراء إسين وإنها جَجّو <سكين> إذًا رت و سنابه ور اجك اكثت اذانم لبر يوقافدا اف بوته مالك كفلت حره نمچكن فسخي بوتي اكثت اسين چنكينا يچو امس طلاق ايتي دد بيسو كنن مراجعه او راجعته ومن يفعل ذلك فقد لَبِثُوا فِي مِئَةِ جِرَةٍ آذاَبَ رَبُّكَ بِتِهْسٍ هَٰذِهِ السُّورَ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُدًى وَلَا تَتَّخِذُوا انْتِصَافَتِنَا آيَ رَبِّي خُذُوا الْقُصَا وَانْتِقَاسَنْتِصَافَتِنَا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَنَنَ رَبِّي إِسْلَامًا مَائِسِنِ فِي كَنَائِسِ تِلْكَ قَنَا وما أنزل عليكم من الكتاب والرب إسم رتبوس القرآن في والحكمة حديث رسوله كان يادت لا يعذكم به إثنين كجور رب أكيس الر إشعلت قل كتني اتهجج القرآن في حديث واتقوا الله وعلم ربكي أن الله بكل شيء عليم رب ابن وان تاب بك هم يسرن فكان جئك عبي كاتي اكثت مي دان دلقينا وين طلقتم النساء دبرتيو جديدتان فبلغنا اجلهن ايدارسان يموتيو هاتي يو كايدن نساني سنيو دوبي دبرتي دو جديدتني راجعتن فلا ya abba intala yuqabbalaysa intala kamrin likahr kayun akkan dorgine fala ta'duruhunna najjun dubarti sanin dorgina aw liya'dan jada ayyan kishna isani karatti herumu akkan dorgine sababni ayan tumbu te obbalitti ma'kal ibn yasar namajadam toppo abban mana O innitti deebati eddaan harqaasutee. Ababbaan manaasii sun dee fachu barbanaan makien kun in tatti deeebtuu jideeli didee akittian tuibutee ya warrra wali yii dubartiin dagina daanrrasuttie abbaan mana sun deeeffchu barbaadae ka بينهم بالمعروف جدو يساني تاكا قاريت هينجالتاني وليت ديبو يوفدا أكا نورجنه ذلك يعبد به أكا نورجنه جدي ربي اسم قرصة من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر نما يسمر ربي امانيه ويا بودات امانيه هستو يؤتين فيها دماء فقنا جدا نمني ربي امانيه ويا خلات امانيه ذلكم يسي ورب عبوسنت ازكى لكم واطهر اثني فيعلا اذا يقول كل قل رليدا ما لي في الجنانين ذبتين جديدي فهمتوني ابا منا في الراء يئسا والد بيو بربادان تيسان ويسان ولين إسني فقلو تهي قاري تهي أرقم جيتولا جرسا والدتي إيروتيسون والله يعلم ربي النبي قوام مسلا هاكي السني وأنتم لا تعلمون إسوان وإسني طلو جوهم بيتني أجاج ربي فرأتا جلدي ما والوالدات يرضعن أولادهن هاتي إجولي ديت يرضعن أولادهن إجولي ساني سنهوسسا حولين كاملين وقال مبوط لمن اراد ان يتم الرضاعه نم هو سس غوثو برباده فسي س غوثو وقال ما ياتي تكنم يوغدلي سدائم اي سي قدو وجور ليسن هو في صوفي قد دي وقال مبوط وعلى المولود له سنر Nyakisuuf oo baasuutu irra jira ha watasan Bilma aruuf akkaataa bee kamma taheini Habguma danda hinen jetchu Laatu kalllahu nafsu illaa usaha Luubduun waanisiin hin dandeenni ol hindir qamtu mana murti daqie waannin qabni fidi jetchuu niin hintau jettu hauma danda لا تضار والدته بولدها هات الجن لدت سن اسمخنا دت هو سوي زخانن ميدام قبضو يصير له سببا هو سوي خناتن درقمته قبضو قدد تاعتي هو سوي جات ولا مولود له بولده ابدتي علم هو سببا إل مسا هو لكان أخرج قد يركبون كابو وأنهندن دنيا وعلى الوارث مثل ذلك إلما أبا لكان فيس نجرة أقومها أنفقونها كاللبن جرثما إلما كان لي كاللبن قباء فإن أراد في صلاة هذا أبا يبر بعض إلما جوسه وقال ما قدت أنت تراض منهما، وليقلت إثنيت وتشاور، والمرئ إثنيت مريتني، وان مثلها متأكب لعله حرمكنا جوسق قبل يوم جدٍ فلا جناها عليهما، ماسيان إثنا الرنجر جوسق كيستي، وإن أردتم يوم ربادن يا أبا جلة أن تسترضعوا أولادكم. المنك السنة ما براءه وصفة كيسو يُبر بادن، هات اسن جدة ما براءه وصفة كيسو يُبر بادن فلا جناها عليكم مع اسن إن الرنجيرو هو صفة كيسو سانكيسة إذا سلمتم يوكن نتنيف ما أتيت بالمعروف وأولي قلت نسن أجراء أكبي كماتهين من داغوتاني في مجاكساً نغذره وصف الشيسو هرميوبر باداً راقوا ونقبوا واتقوا الله وعلموا ربين صداتنا بيكا أن الله بما تعملون بصير ربين والسين دليداً بصير بيكا على أرقال هم ربكي سنرران وقتوا ويجيكيس ربين نريكا جهتوا ولي أبان مناتي في هذه منات القيو والقديس إلما قباهني إلما كان وقّال ما ناهو رجّو أبان فري نهو صفة رجّو هذه اللين نهو صفتيف جرو أبتشي سني أبان إلما حارسني نات في رباطي وفتحي بوتو في كبا وليقال تير الأدوميل أمني إن اللّه أده ميل أمني يوم سنل في دي اساني تراكم كبو ابان الما هذا تنا دي سنه مبرو نما حرم الم ابو في سو يو صفجو ارباده هو صفجو ني دنجو جرا كلفي دي قمهات يو زي سو قبضو والذكرانة إيش اللّه إيش الذّكر وإن اللّه إيش الذّكر وارن كابنة إن تهجت جو ركني سديف خناف نمني ربنا صلاة يرو أدم به وانه وأنه مجاري ولا تهجت دين إسلام همبارتين ويتعدم والقديس دينك الرّجع والبتدلة والعلم والقصص ما نورد وجولنا عليه تلك احاثتين ادوما انسان جددتي امسسوا غمنا غمنا والسلاما والدفسيس مجرمه حاجتكم نيغرت دينان بكين يؤمنتي في براتتي ذب وفي سادات اثيل لا بيداي اثيل اسميته وارما إن, ان قبل ارتهما ت من ادان ورت في هر ادان إسلام إسلاما ربنا برسيسوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته